أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طَعَامِ المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون